مَا نَنفخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِيها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ إِلَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُعِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرَوْنَكُمْ إِذْ تَنبَذُونَ عَنْهُمْ قَالُوا إِنَّنَا كَفَرْنَا بِهِ وَإِنَّهُ لَشَكٌّ مِّمَّا تُدْعَوْنَ إِلَيْهِ حَتَّىٰ إِذَا مَنَعُوا أَنفُسَهُم مِّن دَاعِيَ مَا كَبُيِنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَافْسَحُوا وَافْسَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى إِلَّا آمَنَ مَنْ أَذِنَ بِالْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ وَهُمْ مُسْلِمُونَ قُلْ لَا تُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ